فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبزحو أن سبزحو يا يحيى خذ الكتاب بقوة وعطيناه للحكم صبيا وحنانا منا من وزكته وكانت قيّا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 فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشر السويا قالت إني أعوذ لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسني بشر ولم يمسني بشرو ولم أكُبغي قالك ذلك قال ربك هو عليهن وليجعله ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فري فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعل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 إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرزق الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا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 لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ضَرَعُ قُدْوَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ وجعلنا صديق 113. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا 115. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا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 كان صديقاً النبي ورفعناه مكاناً عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبئين من النبئين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن فخلف من بعدهم خلف الأضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك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 الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَتْ قَيًّا وَمَا نَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ وما وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وما وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرن الشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن؟ أيهم أشد على الرحمن؟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 قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما خير مقامه وأحسن دينه وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثه ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون ثوابه وخير ما رد افر الذي كفر بآياتنا وقال لا اوتين ما له و ولدا اطلع الغيب متخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرْ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأُزُّهُمْ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 وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات أن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وما يبغي للرحمن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 الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم